فَاصْبِرْ صَبَرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْرِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْمِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَا وَعْدُ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَتُبَيِّنْهُ كَلَّا إِنَّهَا لَظَى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 جَلَّ إِ خَلَ قَناون مَِّا يَعلَمُون فَل أُقُسمُ بِرَبِّمَشَارطِ وَالْمَغاربِ إِا لَ قادِرُون عَ أَّ بَدّ لَ خَيرًَا مِنُّم وَماَا نَحْنُ بِمَسْبُطين. فَإِذَا رَأَوْهُ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُفْضُونَ قَاصِعَةً أَبْصَارُهُمْ تُرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ